رقيق يا حياتي أحبك وبنياتنا ضعيفات تسمع أحبك خلاص تميلح هو نصاب لما يجي عند الصورة ولا الرسالة ولا يسجل الصوت ذيك الحين يلا وين الحب وين الإنسان الرقيق لا لا وسمعه وسمعه زيادة يدق عليه يقول قوم يصلي يا حياتي يا ابن الذين أهم شيء مذاكرة دروسك انا زعلان عليك عشان تعاملك مع ام القاسي ويغير اسمه انا وائل وشغال في شركة كبيرة وحقيقة ما صيف ما صيف دائما الصيفية ورب وهو ابن الذين عنده شبك غنم في بحرة <تصفيق> وغير اسمه ويصيف ورب وقاعد يتكلم عش... كذا يعني وقاعد يتكلم بالمثاليات ويتكلم ويتكلم ودخ... وهي على طول مصدقة ترى لا والله صادق ويحبني من قلب لدرجة أن يقول لي صلي وبرّي أمك يعني إنسان إنسان كويس وليس أنا معه ما عمره شفت منه شيء هذا كله توثيق اصبري إذا جات عنده الصورة والرسالة يتغير حتى نبرط صوته ايه اقول لك تطلعين يعني تطلعين ولانها ضعيفة مرة من المرات راحة والاستراحة او شا ودقت عليه قال هلا هلا يا حياتي ترى جوالي مقطوع وهذا جوال اخوي لا تدق عليه مع السلامة حبيت اتطمن عليك وسكر قال هلا والله اخوك سجله احتاجها بعدين دقت مرة قالت هذا جوال بنت خالتي وجوالي ما في الشحن وحبيت اسلم عليك باش مع صوتك قال طيب وسجلنا جوال بنت خالطي ومرة من المرات قلنا نبغى نشوفك لازم تكفين قالت خلاص شفت البوفية البوفية الفلانية اللي مين ناظر في العمارة ها وعرف الشقة وعرف البيت ايه لازم يصير عنده معلومات قوية يجمعها على فترات عشان لما يهدد يصير قوي ما يصير الإجلاب أضعيف دقت عليه وحده الظهر الظهر وأنا كنت في دورة وتصيح تبكي ما سمع منها شيء بعدين عطت اللي جنبها التليفون وكلمتني قال تلحق علينا فلان من الناس يهدد هالبنت وقبل السبوع أخذ منها ما يقارب 12 ألف واخذ ذهبها لأن لها علاقة مع قبل الزواج وجهازها كل زواجها الذهب أخذه وآيفون جايبها زوجها هدية خذها وكل شوي هددها والأسبوع اللي طاف خد 12 ألف ويقول الآن معكم إلى الساعة الثانتين الظهر إذا ما جبت 12 ألف الصور راح تنشر والبيت عرفة وراح أفضحك فهلك والبنت خلاص بتموت تكفى انقذنا أنا في دورة قلت بس شوي قال لا ما فيه الساعة الثانتين هو قال طيب إش تبغوا أني ننقذكم وش سوي؟ قالوا دبر اثنى عشر الف بيخرفوني معهم. <تصفيق> كده عميبي <تصفيق> يعني يبغوني أدخل معهم في المعمعة قلت لا لا لا ما أبي اثنى عشر الحل دقي عليه قولي له فلوس ما فيه. تبغى تفضحني افضحني المتضرر أنت أكثر مني خلاص أنا تعبت ومليت قلت لا قلت نعم هذا هو الحل يب وأقويها وأحاول وادعمها واتكلم معها إليه اقتنعت دقت عليه قالت هي خربانة خربانة أنا مليت أنا تعبت خلاص مو بنت اللي بتقول لإخواني أنا راح أدق عليهم الحين وأعطيهم رقمك وأعلمهم بالسالفة يفكوني من الجحيم اللي أنا فيه إن شاء الله يذبحوني. أخذت رقمه دقت عليه ما رد من الذين دقت عليه ما عاد رد رسلت الرسالة ما رد صرنا ندق عليه ما يرد أول شيء هو يلحقها الحين قاعدين نلحقها عنا ما عاد يرد زلاب الرخمة <تصفيق> في الأخير قفل جواله قالت قفل جوال قلت قف كويس أدي رسائل يلا <تصفيق> سهل إنتي العقوا هو أخوف من كذا إنتي خايفه فسبحان الله ما عاد رد وقفل جوال المغرب ذاك اليوم حنا الظهر طمنت وهدت المغرب أنا وواحد مسؤول على الجاليات شيخ اسمه سعود ابو نايف ومسؤول هو أمين سر المحكمة تصنى عليه أبو الشباب مصحصح عقب التهديد ينتظر 12 ألف فلان قال نعم معك فلان وفلان سلام عليكم السلام وينك فيني بيك الله يحييكم تعالوا تقاهوا عندي في البيت رحنا له بعد المغرب وحنا نتقاهوا عنده أبوه جانا ودخل علينا واستغرب قال من متى؟ واسمه مشاري قال من متى مشاري يعرف مطاعمة؟ عارف إنه ولد راح فيها. كنا لا مشاري في خير وبالعكس أمور زينة والله يوفقه. طلعنا إحنا وياه. أوليتك تدري؟ أوليتك تدري يو. طلعنا احنا يا تكلمنا مع كلمتين انتهى الموضوع. اكلم البنت المسكينة وبشرها وتبكي. تعطيني أمها العجيز تقوم الداعي والله إن رفيقي يبكي وأنا أبكي ما قدرنا نتمالك أنفسنا إخواني المشكلة الشباب اللي قاعدين يعبثون للأسف في أعراض المسلمين وبنات المسلمين وكله باسم الحب تتوقع إنه لا باسم الحب وقلبي يحبك وأنا ناوي أتزوجك هو نصاب هو في قرط نفسه أصلاً لا يريد والشباب كلهم والله حتى الخربانين فيهم يقول أنا لو بتزوج بتزوج وحده فيها دين تخاف الله ليش قال عشان إذا طلعت تحفظ الأمانة تحفظ بيتي وعيالي لأنها حفظت الأمانة بينه وبين الله عز وجل من باب أولى أنها تحفظ بيتي وعيالي لأن شبابنا عندهم قاعدة اللي كلمتني كلهم غيري واللي حبتني بتحب غيري واللي أعطتني صورة بتعطي غيري واللي طلعت معي بتطلع مع غيري واللي دخلتني عندها بتدخل غيري قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح